وَمَا مَنَعَكَ أَن تُسَدِّدَ وَتُسْتَوِيَا ۚ تَنزِيلُهُ ۚ كِتَابٌ ودقال المدين Oh. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأنس يستطرقه جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين فقرج منها خائفا يترك طبقا